نكمل حديث المؤلف حول قول الله تعالى لم يلد ولم يولد ونأتي على نهاية ما كتبه في تفسير سورة الإخلاص قال أتابه الله قد أورد بعض المفسرين سؤالا في هذه الآية وهو لماذا قدم نفي الولد على نفي الولادة مع أن الأصل في المشاهد أن يولد ثم يلد وأجاب بأنه من تقديم الأهم لأنه رد على النصارى في قولهم عيسى بن الله وعلى اليهود في قولهم عزير بن الله وعلى قول المشركين الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك علو كبيرا ولأنه لم يدعي أحد أنه سبحانه مولود لأحد فكانت دعواهم الولد لله تعالى فرية عظيمة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 اي يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا فلشناعه هذه الفريه قدم ذكرها ثم الرد على عدم امكانها بقوله وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا وقد قدمنا دليل المنع عقلا ونقلا وهنا سؤال آخر وهو إذا كان ادعاء الولد قد وقع وجاء الرد عليه فإن الدعاء الولادة لم يقع فلماذا ذكر نفيه مع عدم الادعاء به والجواب والله تعالى أعلم أن من جوز الولادة له جل وعلا وان يكون له ولد فقد يجوز الولادة عليه وأن يكون مولودا فجاء نفيها تتمة للنفي والتنزيه كما في حديث البحر إذ كان السؤال عن الوضوء من مائه فقط فجاء الجواب عن مائه وميتته لأن ما السؤال في مائه يحتمل الاشتباه في ميتته والله تعالى أعلم قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد قالوا كفؤا وكفوا وكفاء بمعنى واحد وهو المثل وقد تعددت أقوال المفسرين في معنى الآية وكلها تدور على معنى نفي المماثلة فعن كعب وعطاء لم يكن له مثل ولا عديل وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بمعنى ليس كمثله شيء وعن مجاهد اي لا صاحبه له وقد جاء نفي الكفء والمثل والند والعدل فالكفء في هذه السورة والمثل في قوله ليس كمثله شيء وقوله فلا تضرب لله الأمثال والند في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والعدل في قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه عند آية الأنعام بيان لذلك أن يساوونه بغيره من العدل بكسر أوله وهو أحد شقّي حمل البعير على أحد التفسيرين والآخر من العدول عنه إلى غيره وفي هذه السورة مبحثان يردهما المفسرون أحدهما أسباب نزولها والآخر ما جاء في فضلها ولم يكن من موضوع هذا الكتاب تتبع ذلك إلا ما كان له دوافع تتعلق بالمعنى أما ما جاء في فضلها فقد قال أبو حيان في تفسيره لقد أكثر المفسرون إرادة الآثار في ذلك وليس هذا محلها وهو كما قال فقد أوردها ابن كثير والفخر الرازي والقرطبي وابن حجر في الإصابة في ترجمة معاذ بن جبل رضي الله عنه وغيرهم وليس هذا محل إرادها اللهم إلا ما جاء في الصحيح أن تلاوتها تعدل ثلث القرآن لتعلق موضوعها بالتوحيد أما المبحث الآخر وهو سبب نزولها فقيل فيه إن المشركين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم ربه فنزلت وقوله فيها لم يلد ولم يولد رد على إثبات النسب له سبحانه وتعالى وقد جاء مثل هذا المعنى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 وكنت سمعت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه أن موجب قول فرعون عن موسى لمجنون لأنه سأله بما في قوله وما رب العالمين وما هذه يسأل بها عن شرح الماهية فكان مقتضى السؤال بها أن يبين ماهية الرب سبحانه وتعالى من أي شيء هو كما يقال في جواب ما الإنسان فيقال إنه حيوان ناطق ولكن موسى عليه السلام أعرض عن سؤال فرعون لجهله عن حقيقة الله تعالى أو لتجاهله كما في قوله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وأجابه عما يخصه ويلزمه الاعتراف به من أنه سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما لا ربوبية فرعون الكاذبة ومثل ذلك في القرآن ما أجيب به لما سالوا عن الأهلة ما بالها تبدو صغيرة ثم تكبر فهو سؤال عن حقيقة تغيرها فترك القرآن جوابهم عن سؤالهم وأجابهم بما يلزمهم وينفعهم فقال تعالى قل هي مواقيت للناس والحج وكذلك جواب الخليل عليه السلام للنمرود حينما حاجه في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فذكره جل وعلا بصفاته وفي هذه السورة لما سألوا عن حقيقة الله ونسبه جاء الجواب بصفاته لان ما يسألون عنه إنما يكون في المخلوقات لا في الخالق سبحانه وتعالى علوا كبيرا وفي الممكن لا في الواجب الوجود لذاته سبحان من لا يدرك كنهه غيره وصدق الله العظيم القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والقائل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما أيها المستمعون الكرام كان هذا مقدار لقائنا آمنا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته